ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الحين ألم يجعل كيدهم في تضميم وأرسل عليهم طيرا أبابين ترميهم بحجارة سجين فجعلهم كعص